القر بالقر والعبد بالعبد والأنصى بالأنصى فمن عفيا له من أقيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإخطان ذلك تخطيث من ربكم ورحمة فمن اعتزى بعد ذلك فله عذاب أرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الرحمن الرحيم ليس البرة أن تولوا وجوهكم قبل المشطق والمغرير سبحانه قال لي سبحانه الله يقول ليس البر بعث النمض معها وبرق معها إلهي الله بعث النقض أن تولوا هنا الجرسان وجوهكم وجهيالك قبل المشطق والمغرير هذا بعث النمض معها عليه سبحانه وتعالى وحيوالي آيات داني الله سعى تعالى أيدي هنفسدين تو لذلك بلن أقول دعاء ضاري. أي قال لماذا أول كل حجيان أثبت فريان دابنا. أي يهوه مسلمين ها طابت كل الدول. أشركوا قل دعاء. معنا النفعي وجهر ورد دوس على يقله وتقوله سبحانه وتعالى ما إن أجا مشترك هي مغربي يلا سيجى بارن ما دوي. روح بارجها وروح هنسان صار صعت سليم. ضدنا وسيجى السنة يهو سكاني. او اسي جي ساريي المسريق والمغربي او يهوديا نصارادو ay u kale jeecada ee ban baheenahay dad badan oo islaam sheeganayo iyagana tukalaan baheen aan wax amarka baarre ga waa ruux xifaat san la soo socday wi laysal birra maa baad إلهي سبحانه وتعالى أبارنا ما سمعيه ومن روح آمن رميه بالله إلهي واليوم الآخر مع أنت قيامة روح رميه والمرائكة روح رميه والكتاب كتاب قرآن كهائية كتاب ودن و جنس وكتاب ودن والروح كتاب ودن رميه والنبيين النبيضة روح رميه وآتا الدسية المال حولها على حبه ما حبيه فهو اعادو الجعل وانا فعله مركع سلقاء بان رسول بان رسولك لو يديه انت صدق وانت شحيخ صحيح ايه رسوله صلى الله عليه وسلم تخشى الغنى سلقاء تاتا من, عادو عادو أي. أي. من بان خديك من طفقة هذا هو اعادو الجعل واللب خير ايه وفغر كعفتان ايه غنبانا يجري بديلان ايه وعاكمات قباؤهم بكين انت فساء وقفض بان صلى الله عليه وسلم الهي نفسه وقفض إن أصله تعالى إننا نخشى غير باه النبالة ما تجعل الروح توصل بس إن الحول يهود لم تنال البرحة حتى تف حتى تنصفو مما تحددها ولا خذ وجه شوين تدخل سود يعملون نعتها وين تدخلين نذيك البارن نقوم يسوع عليه سبحانه وتعالى وصل ما رحوله تحي الروح الباري لصفات كثيرة علامات كثيرة ينخشى غير البارن ما هو ما المغرب لو يصير wa qalmalu ala fibi dawl qurba yusii fara marku dhiid dawl qurba qaraab ku wsaaxib oo qaraamad haddaba sadqada la siyo haday ka tahay haday sunnah tahay oo ka fadban tahay qaraab ruuxan qulaaynta haddii sawu oo waxay ku noqonaysaa sida ku soo arartay xadiithay rasuulka laga wariyay sallallahu alayhi wasallam sadaqatu waslaha qaraabada waa xariir say ilaahi oo xariir ku yiri kiti waqal malab buhiya ala hubi na'rbi isago jacel dowl qurbaa ruhi barri gaaw ya sifati dowl qurbaa qaraawq oo sahiba u kii wal ya sala bil shee kaan wax u kasbalahan badan laga in wax ana فأنا أقول <سؤال> فرد سأسكي لهيه ساساً من قناهينا قيامه جاء النظر بحي ساساً من قناهينا أبو أنك أمقربها قراءة أبو أنه متقربها النقودة ثم أصوم مري لنكي قلبي على يقا ويقع مرد طائنات حاجة لديك يارثو قلبي ونفق وجلع إرحمي اليتين من تعامك وامسحه على أخلاك تدريك حاجتك ويالين قلبك ويصوك الله ورسوك لا أصدق لي أبو و قلنا حريصا انتاه واخ كسي ملح ممسخويروسو صلاه الله عليه والسلام مره ملح ممسخدا ملي خيسا تن كستو جعانتا اصار طيب الى من جامكو صار ياو ني جامكو كو اصلين مره روينا عاصب مال كيس واخ والمساكين عفاد ما يتقول للايا ولكلايا وكا وروح يجريهم او يسأل انت من هاي مسكين ياه مسكين كنا ما هاي وياسوله وددك عدد وددك وويندي يستوي مسكين كالخريقه ده وكان سيقاشا نعك وقالنا يا حمان تا اختلاع لنا اياه ددكنا اين صلى الله ورسوله وكا ليس المسكين الذي يطوف على الناس فالترود والتمر هو علي بحبا الله صين ايوه ولكن المسكين الذي يتعافى ولا xanneluuna dadku waxa ay maahay wal masakin busimaalku jacala wabana sabil masaaqir ciis martiri ci safar ku joogayoo cidna aan meesha ka qoonay saayna tabooy ilaahay baa loogu dhawaaday waxa saxan wax la siiyo dadkiisu ma وقع wadankiisu ma والسائلين أبو الشياب حتى هنا مروى البقاء صلى الله عليه وسلم و هنا وحسسوه و امام ابو دولك والسنين في سكولة رسولك يريد سائلك وحسية ولو جاء على فرس حتى فرس سوى و تهبه و ارد و ارد شقيق صاحين و ارد انه لنا السحي و سي ترتيب على دوال الربع ان روى و لكن حتى فرس الدولين كل ما وحسية ورسول يرسوله سائلك والسائلين بو الشياب ما الكيس وفي الرقائب وفي فقه الرقائب قوارته حرينته ترحى الدون كهاء المؤمن كهاء حوالاها أي فكيه يو يوه قد يجعله يوه يحر بسهوه كلا هذا هو حريسي كبديح يوه انت مركي المستمعي يوه مالكيه ذاتك الصلاة وبره ترحى إلهي وبره المسلمين الابرادة للخين ناعي باره انت واضدك إلهي الشيء والجنة قيله يوه حدنا الصلاة يوه وقامت صلاة الصلاة بأيوها أجيو إلهي سنة وفره رسولك وفره أيوه إتكالي الصلاة واتذكا تذكري ومدحيه واجبك والموفون هو أمدحه انت هذا الرقاس هو بالله أمدح الموفين موفون وحان أماني إلهي إلو أمان مضان الموفون هو بعهد بلنك ماركي بلنك لاندردك بلنك الثلين وقاكوه أمان مضان إلهي جايني بلنك أولا قبل حانا دهو عالمات المنافق والمؤمنون ان دفع المؤمن اماني قوه في دعاه بلان كور اذاعادو مركز بلباوان والصابرين قوه صبره اي ان اماني والمؤمنه بي قوه صنت والصابرين قوه صبره الله يسبح له امان لو ان امانيا في الباساء قوه صبره باس لدهش هو باس وفقره فقره وفق دعاء الى الله هو فقير كذلك ما ان علاته هو الى غيره هو عوته الى هو suha debintu ku dhocay ilaahay u caawday uu rasuulku saddex oo mid helay ilaahay subhana بلا ta'ala dalki ka qab daraay ka weyn oo ku soo socda in laga eeliye in aakharka kayd looga dhigo saddex oo mid keereeyo markuu ruuxa ilaahay bariya subhana wa ta'ala markii ilaahay baa la لم oo baahida loo sheegay suha debintu dib ku dhacay uu ترمي يغيك يولينا الرسول كي ومع فتاة عبد انتوه لي بقى تعرفين بقى المثالة الله ستحل له له بقى فخر فقالي بقى قوله مركز اصداد دو انتينها ضدكة واحد وانتينها صغير صغير مقلنا هو تولي فقال يوم صلى الله عليه وسلم لكن اذا اطلوشها جا تصدحان بابنها يا رساوك والمفون اه والصابرين كواسا امانا يفوها كصبره في البأساء مركيا بقى هيدو قد عو دركم مالكو خدعوه وحين البأس انتغلقه مالكو خدع الجرام على ما يقول الله قلنا الى ايه يدينجي الدفاع ايه انه الصبرار على رمو هو الشهيد ايه قلنا سبحانه وتعالى قدريننا وحكا سواء خطر كسوه كودع جرام الشهيدة والنورانة هي انتو الى ايه يغطى لك قلنا انتو قلنا الى ايه يغطى لك قلنا وحين البأس وقتك انتغلق لقل كوقتي هيته قواس اغروا قواسا ولا يكفوا صفات كار الذين صدقوا ولكن البر من امرك سبله الباس صفاتك تذكر علاماتك الروحيه اللي لها هلك علاماتك اللي لها كل الذين ما ايمانك يبارنموا ان الشرق يا مغرب الذين وأولئك هم المتقون كواسي واذا تقينتها إلهي وبلغ على خيرك سأدونك يا أخرى يا له أدوني خير كيف تقول الوجع رأوه سإله الشاك وتقين الله سبحانه وتعالى بكر شفاة يا أيها الذين آمنوا إلهي يا رسولك يا تتابك ودكوركم إيه كتب ولواديه عليكم جوشينا القصاص بلواديه القصاص في القتلى في القتلى شان القتلى كي واحد ديرين لا قصاصا الى الله الحر يقتل بالفرض كي حركه حربا لودري والعبد بالعبد باللودي والانصا كي دمر كاي دديغانا بالانصا باللودري فمن عسيته لؤ عسيو له رو سي واحد ديري من اخيه من دم اخيه وحلاقى عسي قصاصتي ديغي وللكو غليك واكي كسكو ديره قصاص, كسك قصاص بلا ولا ولعسيو wa halayaydu dirimaaga diya laga raba kale isoo wax diray baadana min aqiyo fuu muslimaan dadil uu ka daci karaa uu ka daci karaa kasbule wadil kalaayo in roo qos ta ma wax ka mar qoodaad maay ilaahay mar ka qosaan aya allah u sayun ba laga cafi oo wa dilki fa tabaa'an bil ma'ruf fa arin wa ki wa athe بالمعروف اللي e tabaa' kan u cafiin raad bil ma'ruf ila dad kaga yidasho had ka laa diida faradii ma iska kale ga on ba laga raba roog oo ba oo wa kaaso meel ka fakero waxa istaar horto wa in laga qaado ولا يغ هديك هذ كلا ذيك و فلان مر لي فعليه حال شي وعسل و واحد في <تصفيق> كانوا عسل بالمعروف و العسل دوناك بطونس وانا جتي و باليتي وانا سن قر حد بينا وكاسو رياد عسير و اداه وعلي وقاتلك وعلى القاتل لو حديث جاء دائل إليه ابدو ريكن ويلكي وليقى الروح وهو مدلي في حسان الديدي وانا سوا هو يومك وووك وعفية شر الميرنكر ذلك كاسي تخفيق ذلك اللي انك عفية وماضيه وراه ما بانانين عافيس كوي هذا الروح الروح الديلو خلاص وهي اللي اديلو وحكا العقبال ما هاي الهي الدينا الحنفية السمحذها وكاوب وكوب الديدي حتى الروح عافية وابانان وبنان قلم ما هاي ذلك كاس وعافيس كها تخطيق وفضلين هو من ربكم إلهي حاجسك أعطي إلهي سبحانه وتعليمكم الروحة دوعة الألغية وينوفقها الضوان الشيطان السمبرهية والروح في عم أهايو وهذا الضغطي عن هذا الطواب كان وكه وعافك أول نغضبه أول ربو حماية إنه إلهي سبحانه ذلك عافك تخطيق من ربكم والرحمة طوان هلس إلهي ذي لنا حلستيوك فمن اعتدار روحي دا بعد ذلك انت عافيتك كون حالي عافيتك فلو عذاب أريم قلي روح عف روحي كذبت وواديله عذاب أريم وريه وك أيضا أو هذا الظاهر كذا وحدم الداعي الرجع يضم الخيانة ليستدلي والناس قالت له هاي لهان سورة المائدة عن نفسه من نفسه وعن نفسه خير وهذا رح ضوي من الناجدرو ولا عبد اذن دي ولد ليه بنيادن قالكم قال يا سلام عليك سيدنا ناس قال بالشوبن عايده يوقع قال والله ليدي ليكو ديس بنانه او كول يا داديشو جناده ميس وركاله هلي ميس ليودي ما لكن مرة ديل يا ايها الذين امركم الله عليكم حادثين الواجبين القصاص قصاص في القتلى هو الذي شان غوده ويه روحي روح الدلاء الهي هو يجيه إلا الدنوب وكي ولي قوها ودوها دوس عكيم الحر يقتلوا حالوا الدلاء بالحر اوه دي حرين هذون اللو الدلاء بها هذا الظاهر كبير لكن وعلا نسخي عوضوا بهين قايفتو الله ايه انا النصر بالنفس والعين بالعيوكف ايه داس اكدم بيش الحر بالعبد والعبد يقتلوا بالعبد والانصان بالانصى با اللو الدلاء دومر هذين دومر ديشو هاللو الدلاء دي فوان حسيا الي هذا الرد هذا التمن ديران توان كل لغة دير دير تونجني الذي ما يذكر عليه دير يا أنت كلامك كذب توانك وعسى جماهير القرآن ما تهان عور ما خذار ربي أهل السنة عار دنا ذي تقول تلعن إلهي سبحانه وتعالى فوان هدفه الديلان بقول هدفه الديلان على سقوطك تن كله ولا يدلي ياوي هل قرب ولا يدلي هذا أوهند شدد المياره عاود الشديد شوال يدلي هو يرايه هو هذا أوهند هو مقتل وان تاعي سوى وانه مجلس سوى واحد جاهري واحد جري شددك أكرب بينه إيوه بعد دياده إيوه بلك أكره هاوي جاهري هذا ده سنجر قبيل بناطوه قبيل يحكي الديلو للديل حتى ما qabil kabadan boqolka iyo 1000 dalxiin jilsaas ay haayeen ila ay wixiga subhana wada diintena wadi dadka islaamka ayuu samee saudi roo roo ka fiic amala ila taqwa ilaay mooy inaa kan ka kan indalla ah له إسا وقال تلك هديل من أخيه من دم أخيه بقى الشيون اللي جاء عكيه هو يديلك بقى اللي جداهي فاتباعهم بالمعروف كيه وحكيه فعليه وحكيه عكيه اللي جربه إسا واتباعه نفعه كان وحكيه بالمعروف ديدي وانو سيطعه مقدونته هو عكيه وانو سعور فيه وقداه وعليه على القاتل وحال يقولي هاي اللي جربه إسا وان عدك لأنوك المين إسا قم بقى اللي جربه مجد so kara lugmare wiilan qadxa ee khataha adiga wax walba walaa dad khata wax u لا qaraabada baa lugulay iyaga maktab dhinay adigana sonkaas لا weeyaan laabirada son dad badanada sabab ma salaayaan oo intii khata wax u dhigay waxa laga عليه دوشي ساها أتاه إذو بذو إليه روحا عفية بإحصان سوى نسوين الدين وصيو ذلك قاطئ عفية تخفيط من ربكم دلك اللي انكار وفضيذن ومن ربكم ورحمة طول فمنع تدا فيه حاج الدور وهو عفية دلاء تكذب أي ماذا فلو عذاب ناري وآدي أردت صادرة إله وحيوه عذاب الروح السليم وهو عفية إعلاميه وكاسو ديك قاطئ أيو دبك الدلاء عذب أي ولكم وحد لي في القصاص ولكم حائرين صُبناقي في القصاص قصاص صبح الحياة النور يا أولي الألباب ذات العقل جلهم لعلكم تتقون لكيت السعد فأعف سطان وصي لسان قصاصا إليه واجب إنك رب العين مصالح الدنيا أخرى كجتر تقول روح يهدو يهدو أحد غير إلا الدليل أو كسر miy ku di ranaya ruux nafsiisa rabaayayteen walaa tagin ruux dilo wogeyeen la dilay sawon ka dambeyeen marka alle isla uu sheegay weeyo inuu yaraanay hadii la qisaaso oo ruux he ruux dilay fil qasaas qasaasada xadeeda iyo ruuxi ruuxa galay in la dilo xayato noraalo dadku way noraanayaa asbaabta noraasha ku jirtaan wala cabsanaaya ruux walba uu dilu dhaayaayo dil فهو يقولوا حبا انتيني رو فهو انه ما اقول انه حبا اي الدل اي وكا في عمبوا يا مكر مرشيدان سمبرحي لعلكم تتقون لكي تتقون سابع عبس التانون سيئل على الاسلام كتب والواجبين عليكم دوشين اذا حضر مركز حاضر وكيما دا حدكم متل الموت ترك هدو كتب خيرا حار الواجبين للوالدين أجر دارما لا بد تش ولا قرابين قرابه بالمعروف سعرت يعني ودردارما حقن بو يهي ووصيادتي على المتقين وواجب داك تقيين دا دوشو عاد يادنا ومنسوخ او وري بين تالنا شخي للوالدين والقدر دخلك وحك كله دو دخلنا دردار امر لا وصيه ان الله حديثك اس ان حديثك ايات تكون نسخه ان الله أعد كل دي حق حقه ورسوله فلا, فلا وصية لوارث فرد حل شيء سبعيناتو ضدارنا صمبنناه هذا ضدارنا وعقت الرجعة كل صوص أيها السكمين نقصار رسولك صلى الله عليه وسلم تدواتا سنو إيه سنين مركز عمل كيس الشهر لو خت ماي أي رسول صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد يذكر على حديث وري سنة, سنة وضع اللي دا دا كي سنوات ضعف يلبم الشيء من هذا العيد ضدارن كيوخ ربيب هذا ضدار الروء الماء يود قيد جعش da halka weelba wax kulayso marka ay u dardaarayaan awenbaal qabtay marka ay nijiilato marka ka tilguri gaal iska قولت له عليكم محل واجبي إذا حضر أحد لكن روحه عند حلقه وحقولهين فلا تدردار ماؤه تلف بندردارن كرسول صلى الله عليه وسلم بالنيل صدقناه أدمل شدها حضر عيار بشكته أنت دردارن ان كمر والواجب بهينا ما هي لنا سيد الجماعه العلماء بهن واجب ما والصنم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فضي البطن بقش غايو إلهي متدين قصن ناس تقولين سدح مراد مل سيجدكنا وجب لي مرقد دمانا إنسان أتاعون دمان بدردار مدار فورا لي إذا حضر أحد إن ترك حضوك حتى وخيرا أبلاه من عباس فوري ما هو حيرو مرقد سوري بقدر ثمانين دينارا والعبد بدل وسجتين دينار ره يستأيي وح كبدل ويعير الضال إذا تد وح بداره لو مال لكن هذا فورا لي illaah subhanahu wa ta'ala saajid taa wa uppaadii wa aanu xadara daalam tood in taraka khayran adu maal katago hada wasiitiba lagu waajiray inu qadar daarmalii waareeday waxaanii waa mabnaan oo waa mansuuf intaas wala qaraabiina lama nasaxniyo bil ma'ruuf si xurta aanu qadar daamuu ma'ruuf haqan ala mustaqeem haqaatan waajib ma فهو أدردارما ورقد يودي وقاسو الدارن شو هو مركزه أبي إهويلي أمره إساعي كواهي وقايروا قرروا لددارن كسيبو بديم إساعي كقاصةو وهو أدردارمي سدي سدي عين بو حشة جاي وارود إله أن كعب سنين كاس الله يكوراني فمن بديلا وروحه بديلا بعد ما سمعوا الدارن كنتم مغري كذب فإن ما بدل كاسي دم ذيسي على اللي بينك هو يدش ألو وحيل غولا وقعود بيتي آخر النهار كعب ديري ودين بيجي ساريه ألي كان هذيك حاجة بنداء ماي بدل إننا اتملو بدلكاد على بيجي سفلي شيساعرين عا إن الله الصلاة عليه طهر الباب إلى وقف مغلة يوان وفاركاية إلى اسمعه من كموجه مودنه ما عسونه وروحه مسكين كاد الدار ما يوقف فمن قاف الره كعب صر. من موسم من دردار من حجي جنة لاحش حقه وقال لها او اثمن ذنبك وقبر فاصلها بينهم وهو جاجية الحوارة كي لو دردار بي يكون نحلق لها بايس قبصة ديو وعلى غياء بقى انو وعلى دردار دا بي يكون نحلق دردار مجلتوه وقانا ريسيبونا وودن باز اه حواري فوريس واحدة بلنظره وحوو دردار كي لو دردار بي يكون نحلقا يكون كويه دхал قراانه وا دييدن صلح بو مانك فمن فامن خاف الريكاب سو من موثد ميدر دار مي حق روهوب بقا جنفن ميرن عن الحق حقن كله عليه او اث من روهوب بقطينو دنباي فصلح بينون ددك ماركا اسقسد او كويه دхал قراايه كو رو ددردارن ايو صلح يو هشي فائده علي الى يلو غو دوانايا دن دوش سما ان لا غفور الرحيم وكاش بدل ما هو صلح وي يا ايها الذين امنوا كنت تبعوا اللي هو عليكم الصيام صام با لديك هو كما صام كلو هو جيب الذين من قبل صامكم كو. للاستفادتها كوكا لدونه لكن صامكم قولي كان وكا لدونه لعلكم تتقون نحا صامكم اللي ينكوها جيب ومين طو, طو لعلكم تتقون ساعد وكاسبطان تقوئ اليه وصير ابا وقالت المركب بشار لقالو لده كوه يتبدي رمو كوا تقيين نقني حميس ايدا بدك بوخا ما خيرتا ودغدغاي ما اسبدل يمي وكا وساهيل اي شيء سبحانه وتعالى تعالى كنت تقول اياما وهي صام معلومه معذرات ما مع لا يرينها فمن معلومه كان هاوي او منكم ان كان كامير مريضان او على سفر اما سفر دوشي كو سوغنا سفرها فعده تعريه عدة كرا لغا ربا دوشي من ايام او خر ماالمه ان بشه إلهي الدينة السواب فضايت دينة ميهورة؟ الله يكبير يا أخي رب سبحانه وتعالى مركب روحي ومعلمات ترسوه مركب روحي ومعلمات ترسوه مشكلة إلهي سبحانه وتعالى أحب دينكم أي سلب الرسول كان فيه جلسه الله وليه وسلم دينة إلهي وحيوه ومجد عليها تنظف وضو ما أبكى بالأضوء سكوا سبحانه وتصالوا ينبو كد حنجر روح يسكوعتك يصرن اخوانا يوم ان هذا الدين يسر ولا يشاد الدين احد الى غلبة هذه المتفض روح يسكوعتك يوكعتك الملكة الضمان ويسغل من يسر يسر ولا تعسر انها بعثم ويسرم وذاتك نتبه ادعاء ذاتك الدين تنحقوعتك هنا ودين فرض ودين اله سبحانه وتعالى إلا إذا ما خينكم عاد خيّن، ضكر أوب الشعراء وراش تحكوا عصلين، هنا وبيعثهم ويسرين، وران تلعتهم عسرين، الروحي كل جنا كور رمايو، رسول الله عليه وسلم لينروح صفر كعب علي قن، ال المنبتة، مركو كور رماي بيمتن يروح يسقى اتقى حال قدر ما لا أرض نقطع، ولا ظهر نبقى، خد الله صفرها، خديء جيد الوثاء روحك عيس، هذا جنا صعد آل مالنا gaari ميسي نقول keenna maal gooyno weya maalix Ilaahayna faris ta lagaa oo khatar gasho salaalaw rusul bixweer taas sida aad taa usocday soo gaayay wata dulna muggooyin gaayidkiisina qoomna xarisan oo ma baaqiyeen oo maalixdo ka farisana marka taa weeyo salaalaw weeyo diin tanba isku aad kay Ilaahay fudeeyey مالك قال له في ايام ان السمن كانت روحي احارق ومنكم جدن كمان مريدا نبجرا او على السفر اما السفر دوشي كسبا فعيدة فعليه عدة كره على قرر بعض انت مع المال افرطين ترسوه اذا الدوشة السفر ايضا و افرطينا يباشي لا نبغلوه اذا طوان افرطي وكا عدة من ايام اخر مع المكة روان كان هي لا يدوشي ساق وعلى اللي دينا كوي وحضوش ولا يديقونه او دي ف عن تبدي حيان، تعاوم مسكين في جلد من حيث يوحيل كف ومسكين عن تدي وهره وعون، بادحناه يس، فوصل عند حديث صي عبس بن اول كيشي كعول كيس بنتن، يلا مر والبفوض بعدا لسيف ذي ذيني، صي رضو رقاب صلاة، صام كمك ووري كلو خيار بعدك تري وهره روح الدان واصام روح الدان، أنت أسكع فتح، هل روح مسكين عن تسي، خيار كاس ولا، ولا ثال ايه اليه سبحانه وتعالى الا الروح الجذالي كعصفر كعي كعالجبوبين سوامي الكاريني او انت المال نلجيني يا اوبا قرأي او انت قور كراء السبا قرأي المال هو مين هو كراء سوام بالي مركة ايه رماه بقى لحد الأداء هو اننا الافرطار انتبه الا الروح يدجبوبين مهيان ايه الروح الجذال أي القوى ايه دخاتير تدعى قوانتا ولا الهان مستوى من كارون كاو حول لغا مرحج قوانو بكسدول حانونا لغا بكساني بكساني بكساني فيديو بحنا يوحسون اليول هاينا مرحب وعلى اللذين كوي وحضوش راها يديطونه او دي. ديت فدية فدية دوشي ساعة عصي فدية دم حيث واطعام مسكين مسكين انتذيوه هذا رضا هل خبرتي هو جيدا الاسلام الكريمي يا ابا ايو اديكو الجيساني صدا روح عبقوا خلاص خلاسا طوان طوانا دا دو قويسوس طوان يطوان يطوان يطوان يطوان. وقوم بالنمس فمن تدوّع خيرا خير. واجب لي هو خير فهو خير همواجبك هنا لا يمال و همواجبك هنا خير على اللقن فهو خير له قال سبحانه وتعالى خير كي سوموا بذياب سنة جاءه فهو تدوّع خير ونقول له إياه وأنت صومه اللي حالي إنكو أولي كران مالا لكيرو من شافرين بعد كارتان إسكاع فوري كارتان بعد بحين كارتان قال لي وأنت صومه با خير لك إذين خير بضان هن كنتم تعلمون هداكين وقرنا يا خير أنا بسلطان بايدان خير أما بدك وضم بالإلهي صون كحاق بساني خير بايدان كجر كتم الله بايدان كجر وابلده شاء الله وبرك الله بشاء الله نعنى وهل هادها الله وفرح مركز سؤال درس بشاء الرمضان بشاء الرمضان اللذي وابشي منذل السود الجيه إلهي سبحانه ويجعل فينا القرآن كتاب تيمن إلهي سبحانه وتعالى الرح جناز سجلا وسجى إلا الروح سج راع ميّن قرم سودجي بشّى كإله ما تبشّى وخبره سبحانه وتعالى شهر رمضان بشّى رمضان الذي وشال لي يبشّي منزل السودجي في تعيس على القرآن كذا حار وياه قرآن قطص قرآن قم ضلك توسى جنّة إله كده إله حقّة أيو توسى بعض السائل نار سائل شيدان كئيب أيو قتّص أو قجر وذن حانون بويه هي تصل للنصر ورجنات وعضين مردل العضيني حق الى العضين حق يا باضر كوك والفرقان والكساري وحوال بولر وان كل اوغاد القران كوي هي سيناي هي حرامتي سي هذه يحصنتي حق يا بادل كي وضل جنادي وضل النار تي وكبو والفرقان فمن قريب شهد حادرة ومنكم كان كالشهر فوحي جوب جوب ووان صفرين فريسون انجرين حصهم ومن كان مريضا فوحي اهالي مجفا او على الصفر او الصفر جوشي في فعدة فعليه عدة لقربة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر الهي وحيد لدونا يا صدق يا له هذي قوة احمد قوة ام الصافرها اسكافر وصدق الهي سبحانه وتعالي لدونا يا صفر كسيسة وقضعة من الاذاة بيرسول صلى الله عليه وسلم وم ما ظننت هذا دون زياره كو سفر او وواحد دون سفر او واخا دوني كو سفر كل وا دغوي انتظر المال جيف كي مال وعاد الجماي وعاد تقان مال ووشي مال وقضعه مي عيال مر كرب سبحانه وتعالى دين لينتيسا وايدين فضايدين يردو الله بيقول يوسف الى هو في الدينيا فضايد دين, فضاي. دين دي سنه وفضايد واخا مر وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد المال غريسمر مرش على سوولي ولا ينوجد ولا هسق عصينا ولا إن كان يساعد يريد الله بكونه يسر ولا يريد بكونه عسر إله رئيس نبده نمهي إيه إنكو هسق رئيسين وهذه هو الجين هسق رئيسين وهسون جلدي إنكو جس البان خطر الجل هذا مسافر وك عبد كومات كار وقومنا هذا صانطاف مسافر ااا أفر إلى يبقى كومات كينه حد أنسو سلام وين بسون كهدرام مالنا يوبي سون كبحايو كعبانة بركات سريع متين لك سوا بعضك جاري جوا قبرين رام مال مكة سنتين سنة قطري يلا سيعن بحر هذا مقرس هو وسون كيف دليل الله من إلى هنا قوة جواج بقمة ولا يرد بكون عصى إلى رأسي ردة ولا تكمل عدة ما يصير تان ووهلو يرم مال التردي السعري على المواطنين كما صرنا كإله ترابي إلهي وراءه إنه العصريين مرة بعود ولتقوم إلهي ولتقبّر الله إلهي وين يسأله الله بترابه وما تبشروا ماتئ أي إلهي الله إلهي إذا لدنا الله إلهي نادوين الله إلهي بعود إلهي الله على ما هداكم هن وأنتم بدن حنويين درت إن إلهي كوي يسأله ان صلاه قون أو صلاه قون او اركان الاسلام كايسلا انا قون لله يكون لله يمده كشكر شكر لله سبحانه وتعالى ولا وتقبل العلق ولا, ولا على تشكر لكي تشكره لله المردين تجن كفاي او سبحانه وتعالى والحروا هنا ويلي سن الله اكبر ترحدا هنا شكران لله رب سبحانه وتعالى قيادي ماركا كدخبا دو لله كوفاي وا لا شكر ياك صلاه ماركا ماركا صون وكا ya qufati allah ya qufati allah ya islam qadiga allah ilahi kusukuyu u kuujiya yana subalanka oo qali bayda saara cidaa cidaa sanbay rahayd baydaan fasirin to sabay la ay sawu zuro wa hawye أن rasulku sabir ka saayna ilahi kusul kilaayo man laga fuu yawma qurba an ugu qiyaama أبا موسى حديث يقول لنا وحانا هين بويري ملكاً إلهي الحصة إنه ملكاً كرباً كله واضح جهام وصف ملكا صرصول كله واضح أيها الناس أربعوا على أنفسك ورنبت إن أثرة لنبت إن أثرة إذا ملكاً كرق إلواء البونش أي نجوا كاسب فإنكم لا تدعون الصم ولا غاية مدق عليه مدمقاً منهم أي ليسا إنه الصميع قريب وإذين دويه يغروي الى احدكم من عنق الراحلة قالت كالسالمت اللي كنت سبيدي كالوجه اله وصبري ثالثون اله امره سبحانه وتعالى واذا سألك عباد دعمني ملكي حقيقك ويجيان الويلة ينحوه وفايني طريقه واندوح ويجيبوا واني يا دعوة الداعي ايه يا ايوه بريه يا زعبه وانا اقبل هذا العضوه الله من احيالك انا انا بريه له لقا اقبلا اله بريه له وكا اقبلا صدق عن بعض سان صامر المدها ليه هذا وحيها الشر يبعث على قلنا غيب كم هو قديم وين أو واحد لا يوين سنة كوي مريه كاجع عليه كاجع الحجابين وأخرك كات كات فرق حديث بن كيري وحياها قدر كعلي الدعاء كم ولا يرد القضاء إلا الدعاء الدعاء إذا قدر كعلي سوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وح كوسو سوري بلاه كاجع عينه وجيب وين أجيب دعوة الداعي خان بريا يبريان إذا دعاني مكح يبريان فليسجيو لي. ليه وهاي الجيم أمر خير حقا ضبط ور أمر خير حقا طوال سبحان الله سبحانه ربنا بره نكون نغوي الجيم هنا ويتقبل الله من المستقيم يلا دعاءك يخبر يخيرك يسرد يو عملك اتقينته فليسجيو لي واليوم منه بهاي الرنا ينلع عليهم يرشدون سيروحونهم في الخناجي ويجيب أمر خير حقا سلوهون تانه وده صح إليه سبحانه وتعليم كتوسي وحلا أيضا يظن الصابة يا البخاري إمام البخاريسي سكوري صابته هاي أول كي صنكة وححارانها عشارة ديلا دافة حين وحلعونه هوينكونا صنكة بان حارم بها هاي هبينكو هبينكو ممنوع بيهن الله طيوب انتوين أدار عشار داته خلاص حتى مغرب في قيات وحوقات جماله يظن حارم على وهنين صحاباتك تميلوا ما انتونا شقينا ايه ايه, ايه وفع وقع صحيح ايه انتي افورتي اللي قد ايه مارك خلاص حرام بهن مارك كالبارك مارك اتنا مكي لجوبه الصحيح عمر رضي الله عنه بيس هنو ايه ساعديتك اصوناتها وانتي الهي سبحانه وتعالى اوفو ايه مارك هو انك نوالله وقدراني هبينكي وكا سواء الله وقال هل كان لغا بلا إلا هل كان لغا بلا وضبوا عليه ويحل الله وغا بلا حلالي لكم إذنك ليلة الصيام تص... هبينك الصونك أخصتوا هنا جماعاتان إلى النسائب هبينك هنا عليه سبحانه وتعال هبينك أتك هن هبينك وأنتم اللي باسروا لهون إذا لم نضربه سنباركه لما كمار مكرت هذا قانونه عورات المقتبلا كم يادي كرت واسكو السرنتي يدنا ما مارن طعنك هم ما نتديه وتعال نربو من وابدك ترويد أستر بوي عيرتي سي عورتي سي وحائي بلا يب ضني زندي وحص رمك عصره هؤلاء اللي باسروا ما كر مارن طاوي نرجي يروح ساينه كن الباس الله وانتم الباس العلمين عرف الله blockchain اظنكم قنتم بناتين تختانون よين عرفونكم كوين ويذلك فيوصنا خيانونا صديقيا وبشا الصلاة عندنا أقول له ان الذ مفريو الد Haw imagine tonnes ال سبحانه او ان فتتابع عليكم وعفا عنكم وينعافيه لهم فالآن حتى الله قبل الله ومالك عادم سودة باشي اللي يقولون هواينكا جيلكو هذا عادم الجماعة وهي اوه جيلكي ان هاي السطة لا يشيرون اللب وعشرات وابتقوا هواينكا كرها دي ما كتاب الله الله شاوهد الكليه يوحاك وحياه هاكوبه داني الهي سبحانه وتعالى وحكا اني يجي تأول الثالعين وكعصي ما كتاب الله الله محوله الثالعين كرها تساد اله بسم الله اللهم جنن شيطان هل كان ولدك كيماد كي شيطان ما دغه و يرسل مر كدخبتو بسم الله اللهم كأن إن الله اللهم جنن شيطان وجنن شيطان ما رزقتنا ادو هalka илมายمادو ويري شيطان ما دغه و يرسل ميد هากاسينو باري او خير قواب ونخون ورا التقوى وشيطان كان ما كتوب لو لا كويراي و خيدن كقريو اولادك فناوا يادنوا كاني يادي مر عشاء لا جالا لبا جيري عشاء دمرت كل و كل هنا واشربوا عاب و الى ان يكون حتى يتوينا وضع غاية الى الجاري حتى يتوينا الى لكم لكمينك الخيط الابيض حرج عذاب من الخيط انت قد كغار انسان او عداني انت من الفجر وبين السواد انت سا سودك على هذه الايه أنا دور صلاة السكر والريسول وعدي بالحياة مركز هاي وريان وعدي من حاتم وورم الإمام وهذا الحديث صحيح كوري لا بحرق من قاتم مركز أنبر كم تواصل يرجع الشهر وأم سيريا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك الله أي الرسول في وين من هو الدب أنبر تام وانه وحسابه وفجر wa saajje ka wahal sheegay oo xayta aabyi ka xayf ka aswaa markii hayeen Soomaada saamugid Soomaa waxaani aqayadaaniye mudni isku jahayay markii mudni ee adaan kaalaam war taa weey أساس الرسول bari war ka way asaas rasul sallallahu alayhi wa sallam ilaayna wasooda jeo ilaayna ilaay wa yaqanu muddi min al fajr wal sudj khayta aabyi ka ab asudum وشربوا عبا حتى يترينا إلى عذاري لقك منك الخيط الأبيض حارجي عذاء من الخيط الأسود هو من الفجر والبرق خير عذير خير كاذر العين والبرق أمرك ملوي عذاء وقت الصلاة الله جل وعلا وقت الغلص كلام ثم أتموا أمرك لا والله أكثر قرثان وجب بلي لقب بل ثم أتموا صام يلا أصيام الصمكة الليل وقت الفجر كلقب بل أو الصلاة أي بنان هلا تكره إلا أنت قرأ القد عيسو وهذا مركز صومك وعلي ثم أعطي مصيام إلى لي ولا تواشيهون حوانك جير كلها الطواني أو هالجماعة هنا وأنتم والحال أنتم عاتفون في المساج إنكم اعتكاف إنكم ساج كعتكاف أن تذهب تكتب هاي إنما الميت الدنيا هواين تعال إنت ترجع على الصوم قن هؤلاء هؤلاء معتكف هواينك سبحانه وتعالى و اي و لا تشرهون هوانكا او هو تاوانينا او ذوانينا في المساجد تلك حدود الله لا تاشوا او حدود له رزق ديرا يوام مرترب وطع و ايلا ان صري و ايلا قال كذلك كما بين هذه الاحكام هذا صح مع معضين ايله هلك وايد و عدى احكامك اي ويل للمرور بالله يعذبني اياتي aydi shuu aya taqraanka faasid ku cabbayna ayati wa'adna linnaasi laa'lam yataqun likay yataqun sayyahi wa'ab sadaanku ruu taqim man nunkara adu ilaayati subhanahu wa ta'ala aqoonum adu su ilm lahay maboo garanay wax la ista ilaali wax la faray wax la garay ma gal garanay sadaad go'mu ruu taqana munkara wa marka hayaad ku cadiin gadeer ka yoo in la ayati wala اموالكم ومن انتو حورينا اموالنا بينكم تحدينا بالبادي روح اوان روحك الى حوريس الباديلها كعن حق دراها كعن وتدلو تعضوها اتسسان تعضو اتسسان بها امواشي الى الحقام لتأكلو سابع وانتان فريقا قيد ومن ابو ايه ذكو حوري كمية من دم حاران صاروان وانتم تعلمون اذنكو انا حوران الله انا حاراني ومحايته وتدلو الى الحقام trash waad bihta qaadiga aad u geysay ya haakim si uu xaqdarrada kuugu xukun ka oo wa ka diway wuxuu yiri faman qadayti law wa wa هناك حكم قادرية حرالكو من غضوه واحد للمركبة الحرالكو مركبة انتظر لا يلوش بحسان لقد تحوروا قارين بالي ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالبادين وتجدوا هذا مركبة حسان ديها امواشي قلو قيسان وقال حشودي الى الحقنطر لنك حاكم قادر انتظروا شهاد لا تحوروا ساقا لتأكلوا فريقا محظا قصينا عسان الحور لا يلوش حاكمك لتأكلوا فريق من اموال الناس حوالها هذاك قايف كمية أربوه ومتان بل اسم وانت تعلمون يسألونك وحيك سألون يا عهيد أهل من كثير وشتاكي اه صواب نصبب يراهي اوه وحيك ده انت ويما ده صحابه رسولك ماذا خلق الله الأهل قايفك قال وحيك دهان علماء ده وحيك دهان لماذا تنقص الهلال وتقمر مربش يبايا قرحوا يده يده مياه عربي فصاولي استمان وكا dayh marwaayeriya marsaasubil weey marwaweenyahay xaysaa isugu bedesha ee ayso masarinta dehan taayna ilahay waguu ogor labada midkay doonaan noqoto ilahay ka jawaabo allah iyo saloonka ay leeyahay ay leeyahay qul waxa taas ayay birro mawaqiituna ma hadda ka ay waqti weey in amriga nabadsan u galan laa mudadaan qasna keen u galan laay deen baan kala ku اذهب عن انتجر عبدال واحد بلنبا خرمي لهو واحد بلنبا ان لا تقالب احكام بلنبا دوتامي لهيه او ادمي لهيه ان لا يقالب يسألونك قولي مواقف انتبتك عيه وقت وطايا وحكوك اردرتوه والحج ان يقاضي طايا حتى حج كالا لو انا الصون كالا وقرت ورمضان لا وقرت انا بلا هنجري لا وقرت حج يا وقت وليس البر bir baa xirmoomaan baa inta turbuuho sida saxiixa ku soonaatay bukhari inta in dhamana soo baa ilaahay oo ansaar waxa ay caalo ahaayeen markay xajeen inay guriga albaabka ay ka soo galeen dhawarka ka له gala saaxiibka arkay inay in doogudhaad nimba markay jabiyay markay rasuulku soo jirood markaas ay tacweeyeen rasuulku wuxuu yiri maxaa sawiyeh lan weeye gaayda lugu dhaxmi hadii san سال الرسول خود دايو هو واحد بدل وحد عن الكوفيين وقال له يا سوين جن بهذا الشرع جنهاو بدل حصة أصلا ما يصير لهم أعلام كبر ضيبي هذا حاجة مركب فيها أنا من نار الشموس يعني سومنا إنه أنا قريش بنا ينقل كثير عن صار بيتين محص إلى يمسوده حضرت هذا وشموس صحيح تدين كذا ناس سوين عجيب أو عاقل إلى وتعالى وحوله ربك <تصفيق> الله لقب أبيه يسلو baarinama ma yahay taa ilay wax loogu dhawaado gaanta tulbiyoota guriyaha ina ka gata maadaan min doorya xagga dhowr ina guriga dhowr adiga hadda khasaaraha ku dhiftay oo kharash baa ku gariyo guriga iska duminisa waka min doorya ina dhowrka guriga uga timaadaan ma baarinimo walaakiin al birr baarinimadu من أبوابه بابك يكسر دلو و تقول الله إلهي كعب صد تقول الله إلهي كعب صد إلهي كعب صد وعلكم تفلحون لكي تفلحون السديدي من انتهى واحد ربتين سادوها الشان والجنبها وعاد كبتها يصينها والنارتها سادو كبت بادان إلهي سمع وتعالى كعب صد وقاتلوه في سبيل الله يجيبك إلهي الدينة إلهي دفاعه هذا قدق الله اللذين كوينا لدق الله يقاتلونكم لدق الله ولا تعتدوها احد قدر قال لك هكو احد قدر قال لك قال لك إلهي فوبناك قولة قمت المي احد قدرنا مثل كل عجتان جهات الميار هنا دي الشوء غير دي الشوء هو كاسو هو ينكد دي الشوء لما اوقف خيار هناك قدر ده مرهو حاجة خيار كائم وضرورة عيثمة وضرورة طبيعة المحظورات ولا تعتدو إن الله لا يحب المعتد كل حدود الله إلهي مجعل وشيرا في الله بطلق السعين والصمعيون وقتلوهم قالوا لله حيث قفتموه ماشا كه شام واخرجوهم صارا من حيث اخرجوه ماشا اذن كساران مكة اذن كبد حيان اذن كسار والفتمة قال لماذا اشدوه برا من القتل بلك تحنو قالوبين للدنو كادران ان الالقالوبين حياتك نصبه ايقانا لحيانا نيوان المسلمين هذا وحصولوا فوق الدراء ومكة قالك عود دراء ايه بشي حرمضة لهايز بي ايه ماركي خجف دمانة ايه ايه ايه مابينك يقول ايه بشي حرمضة لهاي اشتر الحرم كوالي يقانا وعفر بلاد بي ننتلم يو داي حرمت وينالقل ايه ايه قضينا الدريد ضوغ بضانية الدعايات بضانية وكا حتى رسوله صلى الله عليه وسلم وكوعناك ان يوانك الى ان يوانك وكفه ايه وطب حيث رقيتهم ماشاك كهشام وآخر يوم كسر من حيث أخرج ملاعين كسر, كسر والفتنة قال لماذا أشد الدرا من أقص قال إنما دلك قال لماذا ولا تقاتلون قال هذا الله قال عند المسجد الحرام يقول حرم قال له حرم كحرم حتى يقاتلونكم في إلا إذا فرد قال له ما هذا يقول كحرم كأي لو يراد ملقونتك كدي من يسوع إذا بشر ما لا أنت قالي <تصفيق> ما يمي واسكعي حرم كاجي وعطيك ولده قال له اسكدي لك الله كوب اللعين باريس محمد وينك كوب اللعين ولن تقاتلوا عن دل مسجد الحرام لوك حرم كأو لحتي يقاتلوا لكم في إلا ينكوا حرم كأو ولده قال له حرم كاجي فقتلوا ولده قال له ما كاء تاج النهارين بلا ان الله ان هذه ايوجين هيران دغالمين بلا كيري ان دمين لا هان فاينتو دقالماد كاجوغانو اسلامان فاينا الغفور الله دغالم حتى لا تكونا الا اينن هاني لواي ستن تو غاليمو لواي وقيام رحيب دا إياه ودكتور جاليين وعسلام مرك جال ديره دجالا أبو علي سماه وتعال قاتلون حتى الله الدين كله لله ويكون الدين لله إلا إلى غير إلا كين ويارمي وإلى غير إلا عبيد واج كل اللي إلا إله إلا عبود الدجال خوار غير خوار أيوا علي سماه وتعال مركز استاجي فين سو مركز إسلامه أو قالوا فلا عدوان علم المنجر تقول علم المطني إلا على الضاليون يا علم فواب قالتوا شاء الله قال لها مجر تقول يا دمر مسلمين وقال لي سبحانه وتعال وهو لا تقول علم المهن الحرام بالشعر الحرام وحلوسوا وقدروا إياه المسلمين تبهان قاتلوهم بالشعر الحرام دلاش ورمضى اللطق tawo ma aha kama qaato laakuun bishaar xaram sayi la dagaalayaan iyagu bil xurmo la iyo xami qana deelaay ka asmaaya marka day bil xurmo la dagaalayaan iyo koono dagaalamo ashara xaram ee qaad kroom ashara xaram la dagaalama kama biju xulayb qodaa maasho xurmada lahayd oo an dagaalka lo galeen buu dagaalka ku wada dagaalay la dagaalan saas wal xurmaatuna qisaasi wala laga qisaasanaaya ruuxi waxa kugu sameeyo kaad ku sameeyay samaynayte daa ruuxi hadd إلهي يا رب سبحانه وتعالى وعلموا أجاد الله مع المتقين إلهي إنه لا جير وذا تقينته إلهي سبحانه وتعالى ذا تعوذته إلهي معلو وقو كالمين يا بتأييدي ولا عانتي إلهي سبحانه وتعالى والتسديد إلهي وكنت نسني إلهي وقو كالمين إلهي وكن خوجيني ياو لغا اس كان إن كان الله معك فمن تخاف إلهي كل جير يدك عبصني ساك يا كربدان ياو وعلموا أن الله معظم التغني السائل وقالت تقوى ذلك كل ذلك سواله إلي الحفو الجيو وربسه مهانه ودقاشانه يجرب ان تقوى ذلك لازم وأنفقوا في سبيل الله إلهي بنتي تحقوا بحيه ولا تلقوا بأيديكم قعمين كل إلي تاروكة هلأ إلهي عاصينا أستاذ وهلأكتب إذن وهلأكتب أبقى أيوب الله يعانه وأرضاه ما الله ومارك اللي, اللي أيون المسلمين تكام gaarii safaale galay oo geesjiwaan to saaw kala jahi waah badan ka dilay markaa saaw waxay dhan subxaallaah alqa ala yadee tehelu bay muslimiin ti dilay ay daasi ay fasir kale ay kale xilii anaga ay ugu soo قال كيوا كوبح ربيسنه قال كيوا دوشك حاجة يمني قال كيوا كدليسنه هذا لكن مر والبديار إلهي لو كلنج لايو هذا كحه قال كيما كوبح ربيسنه هاي ساس ميوي في سبيل الله جاءت كنة وحا وعمهم سوحيلا وكسروا المفقولين ولا دن لين وحلا قوانكار مرض خبض عدل أو واحد العونال الوالي هو الجاي لو ينحله سر إلى الدين تزعقوا بحية ولا ترقوا بعيدك يعني من هلاك سرنا واحد كوارك سنتان سب كوارك سهلا يمانين سجيات والكفار سطا وعلم إلهي قعب صمي يدوسه يحو قعب صمي يحو قعب صمي اوه يحو قعب صمي اقول ايه ايه اتكدعين ايه صلاة دي ايه مسايد ايه وحو كو قلية منه مره خير منه ايو كان سمع اله اله اله مجعرة ودوا ما عانته قد بدت بغضاو منه وحد واحسنوا احسن صمي ايه اله عباس اله تعبد الله كأنك ترى مقصانك رسولك وين واحسن إلهي سبحانه وتعالى اي سغاجه واحسان سمي خلق الى إحسان سمي او نفقا صدق كم الى ونفق اي الى اي سغاجه واحسان سمي الله يحب المسلمين إلهي وحج علي هي بس محسن سواء تم تام الحج والعمرة لله إلهي يطعم يا ضمن حجتي لاجده عمره لاجده تامين وكرجين راي مصدي لهالين رسول الله الى وانا فريا انا بر رسول هل حجب رسولك حجي انت سوى جلولي ايه اللي واجبيك اه دي ادبو ضدك حجك عبري مارك عطا بحول اخوذوا عني مناصقك الله القاكم بعد عامي هذا سيدي بانا عظيم ورقة قاطع مناصق اعمارش حج وحلغي عاصطانك كده من ايضان عراق ايو رسولك صل الله صلى الله عليه وسلم مارك حجتي ايه تبع الوضع نظام سيدي خب الخبج ووقع ان الهي اكبر امهي سيه رس ladiga qana racaadow xeelada wuxuu tura ila duqayladan dadalo خير hadba caalamada iyo kutubta laga sameeyay xajka waxyaalaha la roo wax kamida inay la saaxib dadaha oo khayr hawl cilmi leh oo haddii yaqaan oo wada kaaso adan sayn oo saasta waxa ay wacaayno doodino waxa soo dhan buu sabka sabku waa inaynaa soo waneeyo haddii aan samno oo sabku guu noqonay waa jumal xaj حش والوجود إذا هو حرف أو هو كميقاطي ترى النيل صفر فمصر يسر واس كحرالاوي ما قدر لا يبكون فاا فاا فاين فسرته هذه لا ينكمن عيو فمصر يسر فعريك وحاجي ش مصر يسر ويش في هذا النيل نيف عاري هذا الدورعي هذا الواحد يقولي منشانه الدورعي حرال بس كن هذه حش تبدأ ولي هذي حجينا والوجود ترى الحجينا عطارق وحوله بومل لأن حش واس عملي جعله هلمره ايه واجب جيس ايه كسره واصنه ولا تحليقوها حيرنا فقصة المدى حيننا حفا يبلق الهدي محلة الا اوهدي وجاره يماشو كوح انتي مالين كتبنا دليل جاري وحوالي الجوري عيسان مالا حيرين ابو قال لي طبعا كنت دليل جاري سعدبت حدي مركعة سعطة كمو كوب بحسين كوب بها داني عداد عدال عبدالله هايو شعرو بها كوب بحضايو كمانو وصلها لكا ب عندهم قبضة هنا وشالك قبضة هنا ووكاسو تنين هنا كأخر منه ماركو وراء يا سيدي ولا تحلقه في غوصة كمحيرين حتى يبلغ الهدي إلاه جاريو محله ومكان حلاله جيسيوو ماشوكو حلال منها انتو جاريو ومانكو طوانكو اللي جاري مانكو ازار كمح الله حير فمن روحي كان احرقه ومانكو مريضة دين تنين وفاي مع الله صوين عبدي روحي بوجه رلوي مالح الله يلقفتو في غوصة انت famaad uu kaana halay oo min gudinka mareedan oo uu bihi adan ama dibba kaga dhacay marees sabab ay ku soo doctar Cabdnuujle xisaab la dhaho in jirintay ka baaqtaynta ku bartan oo in كفية فعل كفية البعض جرب شجرا حية ومن سيام أو سلقة سلقة او نصكن صن الله بعض الصور فعل وعدين صمك أنت يهين سلقة أنت نص الجسر دورع أنت يهين فإذا من منكم ملك الأيام فمن تمطع شو سيخاف هاي طب العمر تكره الحج تمطع حج كودي أن وعد سوا صدقه تمطع إفراد يقران بالقربان، كان عباد اللي يقولوا و ودريح حد كالحد، عباد خرمة رثي، كماسع بالمع، واسكح على رأسه، وتنزل سكح رأسيه، صير الله عيب بنم قناه، حتى وين توصل إلا سجود لا يجاري، روحه وواجب كوها إنه الناس جورعوا، وحلا ميذا الروحه قران كسميعون زوجي حد كالعباد واسكندبو قلدهم، مش لحد جري، كان وحول الجري بينه يذكر عينه haj iyo umrada tibbo ondare soo aysaa wax walba la gamay laakiin labadaba waxay waajib ka ah horay inay go'aansan ha kaana de ayata ka adeeynta tamattu kan kaana sunnada rasuulka inuu ubaabilay qiraanka in isagaa lagu leeyahay ee haddii fa حج aamintum markaad aamintaan noqotaan in ihsaar tu ilaay ka waramta haj lugu dido umrada iyo haj fa ila aamintum faan ray وختينا تماما وواحد تماما وواحد اسمري ميسه وكان والله ضامن داجر فوان 18 كان مكا و خي و كان راخيسو هو دب ما قوى فوان 18 عبد العمره عليه الحج الى يبو عمرة حلاله و فما سيصره فعلي ما من الهدي الناف وحي الناف هو واحد ناف قوية و يريا في ساعه وح خي افودو لا انت تسرع اني جيره ولا شان هو فما لم يجد فحان هلين هاج بد ويدوا العيال كغا تميش على برنا ما وهي وكاس بل هنا المرسا ديالها بل سو داك د خول ما سالين كده فما لم يجد صيام الثلاثه تعليه وحجي ساعه هو واجب صيام الثلاثه ايام سبع مال وانو كصوم في الحج سبع مال موت انت قاريتا عرفه بتصوم الدور فتيور مرطيه وقت ما مال ما هضم ده أيام تشرب غيّه وأيام الأكل والشرب، فهلا ونا وهاي العبايل ما صوم، لكن كانوا كانوا صومي كانوا دين مال ما هروا مستصومين، لكن سبعة أيام فحسيمين سئنت على جاري مال مي انت أنت عارف كورس ما صومين، فسياهم سعري وحديش يسهر رويه حوله جواي، سياهم ثلاثة أيام السنة مال منين وقصهم في الحج حجك اللي حيسئنت هو لوك الجو وما كي لوك حرام كأنت الجو، وصدق مال مستصومين وسبعة سنين Todoma ilman hiedanjät, merkäluossa nuo tauta, ei voidenkin. En tauta on selvästi selvästi. Tämä on selvästi selvästi. Tämä on selvästi selvästi. Tämä on selvästi selvästi. Tämä on selvästi selvästi. Tämä on marka ruuxa salaaga لقد waa والروح aan ahayn xaramka mid daganu hadii masida wa taqullah lakha haddii ilaahay kuu waraay ilaahay ka cabsada inta halka ku jibtaano waddanka ay ka tagto xora ay ka tagto oo waxaad leedahay waddan ka tagto oo ay saqaani ka daaqday ciyaada ilaahay من حج فلم يرفض ولم يفصف سجعا من ذنوبه كيوم الولدة أم والحج المبرور ليس له الجزاء إلى الجنة والله حديث ومتفق وحكى لعب المرأة ما يروا حاس إلا الجنة موية ما لن يكون هناك سواب حيوك له إيمانا واتقوا الله أمر وحاسمها تقالي ستعوى وعلموا أقاذا أن الله شديد العقاب حلم كي يسو حاجد الروح إليه عاسي ورموا إليه كعب صنع نلقى الروح إليه كعب waqaatay ilay wadaramtaa mal walbad ka soo xaqsa iyo meel kasta oo joogtaan ya zaman kasta oo meel kasta joogtaan ilaahay haa ku qaatay soo ma adkaysan kartaan oo allaysan al معرومات wa ashru ma'ruuman al-hajj hajju ashru wa bilaw ma'ruumat la yaqaanow oo kor aan la xirankin wa law biloodo taan ايه طالكو اول الحج بشرباوي اش المعلومات انتوي صان ضربت فيهن روح الكفر دياله هو نيت الحجه حج بلا حدوده على رفض سمع روحاس ما سمين كرو رفض مجرى واجماع حج تمكي لجوا رفض اي جماهير العلماء بهن حتى ايرو او انتي ذكو دوما بنانوي عبد الله بن عباس مركن حاولوا ان صح سمين ساعتها Mä puhun sankarit, oi Gorla Gamma Doniker, oi Adumad Doniker, oi Edward Firuman Oonker. Demershassiman mel rahai, mel Shahui, Bafara, فلا خلاك وأنت كل حاج جت ويجثرون كذا الحلال وما الحج أشهر المعلومات وسانش أجناس لابد رضي استراني يو بشد الحج له طبعا كذا هو روى يشوار يذ القعد فمن فرض فيهن الروح إني يستوى فرض يالك فرض يالحج فعرفت متجرا جماع وعرف سوقا متجته معاصي هذا اللي هي فعل بك الدنيا النقطين akka da der iyo wax loo khariba waxa dadka dadkee sansoosa walaa jidaleed iyo wax fana ku daray halka ay ku hayeen halka ku hayeen waxa ka sheekeynayo wakaas oo siyaasad ka kamur waxa soo dhashay oo badbaadmo dad ilaahay qana raa culimaha oo taqiin ah wali dadka raac waxa ka badbay hada faray joog walaas dawa ah oo xeelada in xiraaq qad oo yaa laga badbaadmo culimaha ka waraayn asbaabta waxa kamidhi ilaahay saahiib ka agan dego oo xireer ku ka wax إلا يا يا كويرك فلا سوق ولا جداله في الحج حتى انت اللي قلت رفض من جرو وجماعها فاصق نما ما جرفته و معاصين للسماء مر من جف وما تفعل من خير وحي خير خيره سميسان يعلمه الله إلهي و هو جهل ولو واحد سميسه خير إلهي و كوغ إلهي درتي مره وحول جدي غيرها اسكت تسن هذا حيهس الى ترى هذا هو حاج هم وطن مره و حنين نيته كاغشوا إلهي ربك سبحانه وتعالى يا كوه يا جليار هتواجب كوهني يا بوسطى ما ينسى الله عدم هاستوصل عدم ها إلهي وجهي ورجه وما تفعروا من خير يعلمه الله إلهي ويوجهي وتزودوا الصحيقات فإن خير الزاد التغوى وعلى الصحيقات وحاوه خير بأن تغوه هي الصحيقات التغوى اللي هو قاعدته عبدالله من عباس وحيه هيري يوم بيعيادة نكسي ودك إنت, انت نضمه وتزود إنت يسكتت يوم وحبوه ذلك بحرم انتي دهان متوكلين باننا قالوا مروا السلاسي مالك استفاد دهالك عسنا ويبسيح انتي مروا الباب بريض الان يباد كجفه قانيس دادكو نواقوبون عايق فاغر من هو يقوصي وما فتا عبد باب مسالة إلا فتعلو له باب فاغر اباب باهان ومن يتصبر بسبب الله ومن يتعافي عفو الله حديثة متقفة اباب السابر سيساء الله تعالى الان يباوحك كسبر كسبرتو كسيم ويرسول اباب باهان ومن qatal ilaayda qosinaa wadd ee isku dhowtay caaf qosinaa jicifa wala marka saayqa waxa la saayqa sana waxa oo qair baan taqo ruuxta oo saayqaato akhraan tii ruux markii wixii taqwada ay qiraay loogu تو قره فاندي كد با دا حكي كود با دا خولا كاغه با بتان ود كاجي با سرو خولا يركا با خانت يروها ديبكو كيورا الله صلى ثوابك عائشة حديث امام البخاري ويقدره نور صبك زوالك قدر النفقتك اجرك وحوليه ان عبد حسين تيلاد اجرك وحوليه ديبكو كغاليو توليهي رسول الله صلى الله فأنا خيرد وثقوني إذا عصي يا الباء حاجك أيه غير كذا ملك الصيحة حالتك الصيحة كل سبنتين يا ملك سود الإلهي تعصب بتعصب غرف ليس عليكم أيضا وحي سودك تي عبدلا نعبد سفوي وحي صحابدي جيري وحي سمين جن في جاردة أربعة سمين ما الماء حاجك إلى ويحجي جري عرفت أنا ويحجي جري وحط منا بستاع waraysma ciyaaraya araba istaag jira oo towaad jiina oo waxa hal لكن sabin jira laakiin jare balamba ku jira oo sii la ray wax balamba xaribna marka suuqaq المجال weyn oo halkaas ah oo u kaadi majna iyo dil عن jira balashu intee jiraa oo la iska joogi jiraa ti jiraa baan laga heli jiray shidax aan inta kale leh in هلا يصادر أيضا السودي أنا أركب حاجي صادر وحدي أنا أركب كقاطو أنا أركب كصادرتو وأبكون بركب لبنان اليوم أنا أركب كصاغة سحور أنا أركب كجاتو وفريد ليس ماهن وأنا أحب ليس ماهن عليكم كشين جناح ذنبي أن تبتقوا إنك غات ستن صدلا جسد إنكو حائح حجية أبدا نريدون كثير واحد هذا يسوي صوئ ستو لا من عرفات araf markaad kasoos samantan faadal maal bal dahab wada calay bii bashumad dadku waa saaso karo waa mariya adii cirobanina nabi ayuu malaaynayo المركض الوحيد مركض كسر شبانتان فإذا عفضتم من عرفات المركض كسر فاكسر شبانتان فاذكروا الله عند المشعر الحلام مدير فوق هل كأكو حسروا ماشر الحلام باش شعر لهو إله فوق لن واذكروه إلهي الحسر كما هداكم سيجين هنومين يا اذن هنوني الله مركض إلهي سبحانه وتعالى إنك هنوني إيا ذلك لأن الله عمانين عركته قلبها كسر لهذا إلهي إن سبحانه وتعالى كوشك سبت سبحانه وتعالى شو بيجيب صبره؟ قاعد تسأل وتعرف س اسمكين سيد يا يا يه الله يا قوة كنا يجدك قف ساق جوا السلام يا قوة يجدوا الله قو قال لهم يا الله رأي شئ لا يكيمان كم قوة بدن يا لا ينكرتم لازم فإذا عرفتم من عرفت تذكر الله فرصة عند المشاعر هالقى سال الجواجان عرفوا حوالس وبدأ غادر كورعده دعده لا قمت تكل و على أساس المدرية فبع اللي جي من الداهبين كوا لك على أساس عشية مغرب البيت تكل و الصنادى الرسول صلى الله عليه وسلم و على الجواج أنت قراهلو عين وريك سودة و قراش وحيد جدا عشرة كبير قراه صبح و خصوص هو خلاص قراه من سودة حماك واجي سلف عنو عبد علي بن طاغي أذن إلهي الله سبحانه وتعالى في الكروب ذكر إلهي بادين و حصة كنت من قبله إلهي هنون تيسكار إنتو سلام من الضالين لقى دت قايلوا صور من قبله قبله إيه إهدايتي إلهي هنون تيس هنون تيسكار وحقة هيدان من كل ما كان نارج أي مرق فحم دي ثم من حيث افضل الان قراش بكسودك ويسكفري جنا ذات كبير بلنبها ويقولون ان يستاعر بسكره فهي دي جنا الروح عناه مرسينين بايتك مطواقك رواني اسقه ويو حون صبحي يو اسمه جلا دينتي بايتك دينتي كلنا قناع بايتك يطاني قوانك ايهرقه ايه كل الروح قراش ايه اكدارين ايه هاي عناه ايه مرسينين ايه قوانبي دواكي جناع وكاس قوانك بيجي لان هذا يوم يبد فما بدأ يوم ونسألوا حلم ما أنت فرجي وموقنا يا دمانتي أما دعن تنصاري وقيبها موقنا يا الضواثي ما أنت وحب مغربهم حرارين ماي وادوا وانك الصند ونصاصي بيجن أوانك صاصي بك أبقوا بيسين جن إيهو مين لا في جنة بلوك حرم فلوظة وانكفض فنانا بيجن يمزدالفية مينية وحرم خلق مين لا في جنة لكن عرف حرم ويكبع صند فلان سبحانه وتعالى أمر كيسي وحيرا عرفت لكن جاب بيدين وحلوكه لا فضل اللي علينا على عجب إلا بالتغور ثم قفضو كسر ثم على قريشتين من حيث فاض ماشي دك كسوس تغيا انت عرفت شان الدنا فيه اقل بسان شينا ودك وتربدين والمريعه ثم قفضو من حيث واستغفر الله إلهي قاتتان ويديسو هلكه ما كل عرفوا الكارتة الروضه دي إلهي الهي ااد لو بدي وما نك شيطان كو يري حقرين نحرص أربعة أنت مكي كي يوم بدر لقى رهوى رجيم شديدان سوهم يراني برسول صلى الله عليه وسلم مالك سووا يرانه أوادلهم ما مالك عجيب هؤلء الحج عرفه صاروا يقطعون مرحلة الحج ثم عصيده من حيث عطاهنا ضغط مرك كسر السمارة كسر الثقال وريش الداتين هل هلك ساتس أنكسر ثعل واستفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم فجئي بولاية الله مرك عطنا ما يستان مناسك أعماش الله إلهي خص كذيك متحكين لما waa in ka towan ka iyo kadib la gaaro waamaashiba ween ma ka towan ka inta kadambeysa shaqadii badnaa iyo tamat wax yar yar oo baaharay baqayaad yar yar halkaas oo kale ilaa qorey markii saban jinaa iyo aragtii suuqayntay tagaana sheegnay oo aad ganacsiga tijaarada badan uu oge jirtay ayay faan bilaabi jiray kale dheewelo ku وابا سائد انجل ساس انجل ابا هو هنجلي من تاجر وهو هنجلي الضيغطي وهو هنجلي الضيغطي نوال بصامر وقالتوا له منجل ابا يقول وقالتها لفص الجريمة هي الطغيل الكريمة الهي سبحانه وتعالى فيها لكا كتبه الهي فصة حسكي ابين الهي كبت للساس وعلي او اشد الذكران بل اشد واركب بضيء ذكر الالهي بضيء وامان الجبتان والابيال يا قبل كي يوكى واحد الجبتان سيكبر الالهي الحسن تصبيح لا ايه التحميد لا ايه قران اخر لا ايه وعد لا ايه معروف ايه وكى اخرى بضيء الى واحد الواحد <تصفيق> او اشد الذكرى فمن الناس فمن الحادثة كمية ومالده على اللقاء الجيئة الضغطان رغم أن أرواحي على موانع لا ترد حوار حج حرام كحجي الدعاء لي كاجيمه، سلسل كان يقولي حدث كان غير سوريين، مرك عاد، قال لي كاجي ملك لا هي لا ولا سعدك، إلى سعيد مثير وقع حج مقبول ما زوروي، نفقة هذا وح على صارونايك، هذا لكن حوارا جين، سعة عشر لبيك وسعدك زادك حلا وحجك مبرو ركوا رسولك الحج المرور ليس اللي وجزايه للجنة مركوا ملجع على اللي قاعد فمن الناس دتقو حكم من من يقول به ربنا آتنا في الدنيا إلهو أدنك وحسي أدنك إلهو نصيب تروح النعاس أدنك إلهو يدي سنة إلهي وما له في الآخرة من من خلق نصيب آخركم ألف الطلب هذه والجهزة هذه هي النياة التي أدونك كرياتها آخر أحيك كبيره كثير من الناس صحيح مخصرين لهان هذه الصحابة قيبتها و هذا أعراب توقعه و هذا علمي يرى وقاس وعليه جدام بييري عندما يستانع هالكاس وقال رجوه وقال إلاه كمبر وقنه وقال إلاه عهور إلا السند عهوريات كالك إلاه السند أمان كالك و لكننا كنا تلظمنا و أنا جمع إلهي و إيجيز تستوي إلى خير إلهي و تعالى هاتكو بلحجر تقوس فرعه كودم بالدلق و خير أدوني من الاخرى إلهي و إيجيز يعني أدونك إلهي و إيجيز تاوي تن... وله... وما لو في ومن الناس من خلق من الناس حكمنا من ميت هي يقول الله يا ربنا آتنا في الدنيا أدونك عاثماء بالسيئة وعهور بالسيئة وصورة السيئة ووحى وما اللي هو الروح أسماله في آخرة من خلق نصيبكمات ومن المحاكمات وكل غريب من روح يقول له يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة إله أدونك حسنة للسيئة عاثماء أولاد صالحين زوجة صالحة مال حرارة وكارون غير كارك أفطون وفي الآقرة حسنة آخرنا حسنات تهوي انتهي الجندة يردها إله الصيح. وقع على البنات الى اخره على كذا نطق على الكره وما جاء الى دعاء رسوله بينجله صلى الله عليه وسلم كحكي في حدث بس الصحابه ما كانوا يوريين لما دواف اي عدن اخرجه جعل مروه البن عن سحي دعاء رسوله وقال ابو وقتك ربنا في الدنيا حسنة وفي حسنة. واحد اخر الله الموضوع او سيما موجوده و سلانتي ذاكوري ننب رسولك ويي النقضي فرح و حرج يلفي ساره منو مركاسا و خي محات تجيشي و هان بهاوي ايا و اخرو اقاطا سبحان الله ومن من ذلك الرسول يا فداه و حرمت رائد برسول ربنا ااتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه شاد محمد دي ويي صلى الله عليه وسلم شاد الملكش الى يبريو و عاصمه انك هرق اي الله فاي صارا لهم ومنهم دادك وحكا ميلا من يقولوا اله يا اتنا في بنا حسنة اله وعدونك حسن حسنة نصيب خير ادونك نصيب اولاد فالحين زوجات سالحة ايو حوالة حرارة عاصمة ايو امان ايو وكا وعدونك الله الله وفلها ثلاثين طوال مما كسوا وهي كسبدين، هي داس ليهم، الندم كان يهري يندو، وهاي بريئة، آخره ويهريه، وهاي لا يسمحها وتعال، ويدستان، فوائك الله مسمك، والله صاروا الحساب، لا يتساقط سواكي، بجدك بان طيب، لحظة أيوب، آدم لقى صوب بالعور، شن إيه هنسبة، يا رب سبحانه وتعالى، والله صاروا الحساب، والله أعلم.